لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقِ بَيْوَمَتَى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هذا عذاب أليم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 كَمَعَائِدٌ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَقَرَ تَكْبِرَ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا يا <تصفيق> عباد الله انني لكم رسول امين والا تعلو على الله انني اتسف بسلطان مبين وانني عذت بربي وربكم ان ترجون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 إلا يقولون إن هي إلا موتةنا الأولى وما نحن بمن شرّين فأتو بآباءنا إن كنتم صادقين أهُم خير أم قوم تبعيهم والذين من قبلهم أهلكناهم